بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة وأمددناهم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 كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر أم يقولون شاعر نتربص به ريب الملون قلت ربص قلت ربص فإن لي معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون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 أم عندهم خزائل ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلهم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون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 وَمِنَ الليل فَ سَّح هوائد